أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤتون ما أتى قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إلى هك يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون. ولا كلف نفسا إلا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال دون ذلك ولهم أعمال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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تنتصون لا تجأروا اليوم إنكم من لا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 لم يأت آباءهم الأولين أم لم يحرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عن الصراط لا نكبوه ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر وكشفنا ما بهم وللجوا في, في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فاستكانوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من طر لنجوا, لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمستكانوا, فمستكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا Ik hoop dat